ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أ ج ما أ ر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ل أ ب ا